وَلَنَقُوتَنَ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ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 وَقَالُوا لَن كُنَّا نَسْمَعُ وَلَا نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمُ نغفرته واجر كبير ان الذين يخشون ربا بالغيب لهم مغفرته واجر كبير واسروا قولكم او جهرو به واسروا قولكم او O Allah, az, aki أَلَا a مَنْ خَلَقَ nem tudja, ki hozta létre, és aki a legkülönösebb, az az, aki hozta Hála, ilyeneket nem tudnak megérteni, de ők a legnehezebbek. Ő az, aki létrehozta őket, és a legnehezebbeket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 أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير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 أتوجه الذين كفروا وقير هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهل كني الله وَمَنْ مَعِيهِ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ هو الرحمن آمن به وعليه تركنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيت إن أصبح ما أكن غورا قل أرأيت atikum